الحمد لله، الحمد لله الذي حكم وقدر وبشر وأنذر، أقام هذا الكون على الميزان والعدل، وأمتن على من شاء بالعباد، وأمتن على من شاء من عباده بالفضل، أحمده سبحانه حمدا يليق بحكمته البالغة وقدرته الباهرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسعى كل شيء رحمة وعلماء وأحاط بكل شيء قدرة وحكماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الميزان الأكبر والسراج الأزهر صلى الله عليه وعلى الآل الطيبين السادة والصحابة أول القوة والأبصار والريادة والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرة ما سبحت الأفلاك الدائرة والخلائق المتكاثرة أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه واعلموا أنكم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ونورا تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم أمّة الإسلام إن الله سبحانه وتعالى قد أودع في هذه الحياة سنّا ثابتا لا تتغيّر ولا تتبدل والعاقل السعيد هو الذي يتعرف على هذه السنن الإلهيّة ليعمل بمقتضاها. ولا يصادمها ولا يخالفها، فيعيش في هذه الحياة عيشة الكرام الموفقين السعداء، وله في الآخرة الأجور والنعمات، ومن تلكم السنن العظيمة سنة طالما كان لها الأثر الكبير في حياة الناس. وعاقبة أمورهم ومؤالهم ألا وهي سنة أن الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر إنها سنة إلهية كبرى وقبس من قبسات عدل الله وحكمته وقدرته التي لا حدود لها وقاعدة الجزاء الرباني في هذا الكون القائم على العدل والميزان الذي لا يعول ولا يميل ولا يحاب أحدا ولو تفكر الناس جميعا في ظاهر أمرهم وباطنه وما هم عليه لوجدوا هذه السنة تتجلى لهم في كل شؤون حياتهم ولا فقه طرفا من حكمة الله البالغة في أقداره وأحكامه. فالبر لا يبلا والإثم لا ينسى والديان لا يموت وكما تدين تدان وكما تجازي تجازى أليس من العجب أن يرحم الله بغيا لأنها رحمة حيوانا كاد أن يهلك فروت عطشة أليس من المدهش أن يخصف الله بقارون وكنوزه الأرض ويجرجره فيها لأنه طغى وبغى وكاد أن يفتن الناس ويزلزل إيمانهم بربهم وإن تعجب فعجب ما أصاب الصحابة رضي الله عنهم يوم أُحد حتى قالوا أن هذا فجاء الجواب من الحكم العدل سبحانه فأصل قاطع قل هو من عند أنفسكم إن هذه السنة الربانية هي محور الجزاء بالعدل وبالفضل، المماثل لعمل العبد ومن جنسه وهي مطردة شرعًا وقدرًا وزمانًا ومكانًا دلت عليها أكثر من مئة آيةٍ في كتاب الله وتكاثرت النصوص النبوية في تقريرها وترسيخها في النفوس فهل سمعتم أن الله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل قرأتوا قوله سبحانه من يعمل سوءا يُجَزَّ به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ولقد توالت الآيات والآيات في بيان أن الله يجازي أهل الإيمان والتقوى بالحياة الطيبة فيفتح لهم باب الأنس به ومعرفته والفرح به سبحانه وييسر لهم أمورهم ويكشف كروبهم وينجيهم ويحفظهم في أنفسهم وذرياتهم ويكفهم وينصرهم ويكرمهم جزاء بما كانوا يعملون ومن اتقى الله وأخلص له وعفى عن المحرمات صرف الله عنه السوء والفحشاء وجعل له لسان صدق في الآخرين كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ومن صدق مع الله وأحسن في قوله وعمله صدقه الله وأاته علما وحكما وأقبل عليه بقلوب الخلق وجعلها تفيد إليه بكل الود والمحبة والرحمة وأما عباد الله المستضعفون المظلومون المغلوبون فاسمعوا بماذا يجازيهم الله ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض أيها المسلمون حسن العاقبة وطيب المآل من الجزاء الحسن فقد ترى الرجل في شيبته يعيش حياة طيبة هنيئة رضية وما ذاك إلا لأنه كان لله في شبابه. محافظاً على طاعات ربه ورضاه، فحفظه الله في الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أخرجه الترمذي وغيره. وقد يبتل المرء بمصيبة، فيرضى ويسلم، فيهدي الله قلبه، ويرضى عنه، وتكون له العاقبة الحسنة، ويأتيه الله خيراً مما أخذ منه. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن والعاقبة للتقوى، واعتبروا يا عباد الله اعتبروا بأولئك الذين يظلهم الله الكريم في ظله كيف أنهم لما صبروا لله في هذه الدنيا وتحملوا المشاق في سبيله كانت عاقبة أمرهم سرورا وحبورا وظلا وارفة باردة والناس في هول وكرب وشمس لهبه وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا ومن غض بصره وحفظ سمعه ولسانه عن الحرام جازاه الله وعوضه بأن يطلق له نور بصيرته وقلبه ويفتح له من الفهم والعلم وسداد القول ما هو أعظم لذة وفرحا من هذه اللذات المحرمة. والكلمة الطيبة من رضوان الله يتكلم بها العبد يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة ومن بر والديه ووصل رحمة وصله الله برحمته وكرمه ومن استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمنة حسنة من ستر مسلم من ستره الله ومن ينفق ينفق الله عليه ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه وإنما يرحم الله من عباده الرحمة وذلك كله أثر من آثار هذه السنت الرّبانية فالجزاء من جنس العمل كما جاز الله تعالى خليله ونبئه إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بأن جعله إمامًا وأمة يقتدى به ونورا يستضع بقوله وفعله بعد أن اختبره الله بكلمات فأتمهن ووجده صابرا حليما أواها منيبا وهذا يوسف هذا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام جرت له من الخطوب والكروب ما كان سبباً لأن مكن الله له في الأرض وكانت له العاقبة الحسنة وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إبتلي البلاء العظيم وكمل لله مقامات العبودية كلها فكمله الله وجمله. ورفع له ذكره في العالم وجعله إمام الخلق كلهم في كل المقامات الشريفة في الدنيا والآخرة وزوجته الصفية الرضية خديجة رضي الله عنها بشرها الله ببيت في الجنة من قصب لأنها كانت أسرع الناس إلى الإيمان برسول الله فحازت قصب السبق والشرف لا صخب فيه ولا نصر، لأنها أحسنت صحبته وواسته بنفسها وما وقامت بحقوقه صلى الله عليه وآله وسلم بلا ملال ولا كلال ولا رفع صوت ولا ضجر وتتكاثر الشواهد والأدلة والقصص ليعلم الناس كلهم أن الجزاء من جنس العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى أيها المسلمون ومن عجائب البيان لهذه السنة الإلهية أن من نسي الله نسيه الله فلا يبال به ومن سمع بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره ومن راء يراء الله به ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه ومن زاغ عن الهدى أزاغه الله ومد له من العذاب مدا ومن أعرض عن ذكر الله عاش ضنكا ونكدا ومن عرض المؤمنين والمؤمنات للفتنه والعذاب والقتل والتحريق صرعه الله شقيا ذليلا مبغوضا وله في الآخرة عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق والذين نافقوا وأجرموا لما سخروا من الذين آمنوا وكانوا منهم في الدنيا يضحكون ويتغامزون كان الجزاء من جنس العمل فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الآراء ينظرون هل ثويب الكفار ما كانوا يفعلون وقد تحايل قوم على شريعة الله وأحكامه فغيروا وبدلوا وحرفوا اتباعا لأهوائهم وأهواء الذين ظلموا فغير الله صورهم وأشكالهم ومسخهم قردة خاسئين وطبع على قلوبهم فلا يعرفون معروفًا ولا ينكرون منكرا إلا ما اشرب من هواهم وتوعد سبحانه مانع الزكاه بكيات ثلاث في جباههم وجنوبهم وظهورهم وهي كييات مناسبه لسوء عملهم جزاء لهم بنقيض قصدهم ومن كتم شر الله ومن كتم شر الله وأخف العلم الذي يجب أن يظهر للناس ولم يتب من ذلك فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعانون ويُلجمهم الله بلجام من نار يوم القيامة جزاء وفاقا وحين نتأمل يا عباد الله حين نتأمل العقوبات التي أنزلها الله بمن عاند أمره وخالف رسلا نجد أنها مناسبة أيما مناسبة لذنوبهم وأعمالهم، كما قص الله علينا هلك قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم لوط وفرعون وسبأ وغيرهم، فكل أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذت الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال ابن عمر رضي الله عنهما كان بالمدينة أقوام لهم عيوب فسكت عن عيوب الناس فأسكت الله الناس عن عيوبهم فماتوا ولا عيوب لهم وكان بالمدينة أقوام لا عيوب لهم فتكلموا في عيوب الناس. فأظهر الله عيوبهم، فما زالوا يعرفون بها إلى أن ماتوا. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: إني لا أرى الشيء مما يعاب، فما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حقا وصدقا والشكر له تعبدا ورقا اكمل لنا الدين وتمت كلماته صدقا وعدلا والصلاة والسلام على المبعوث بالهداي قينا وحقا وعلى الآل والأصحاب والأتباع دائما وأبدا وبعد أمة الإسلام إن استشعار سنة أن الجزاء من جنس العمل واستحضارها في كل المواقف والأحداث يمنح العبد اليقين بعدل الله وحكمته وأنه القادر على كل شيء. الذي لا تخفى عليه خافية وإجعل العبد يتوقع الخير من الله فيحسن الظن بربه ويرجو رحمته وكرمه وحسن ثوابه ويشعر بالطمأنينة والرضا لأنه يعلم علم اليقين أنه سوف يجاز الجزاء الأوفى فلا يبأس ولا يئس والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ومن جازاه الله الجزاء الحسن فلا يغتر بذلك ولا يفخر بل عليه أن يشكر الله ويسأله المزيد لكي يستديم هذه النعمة لئن شكرتم لا ومن جازاه الله جزاء السوء فلا يقنط فلا يقنت من رحمة الله وعفوه وعليه بالتوبة والاستغفار والبعد عن مساخط الله وغضبه فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة وإن قوم يونس عليه السلام لما آمنوا، كشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ومتَّعهم إلى حين إن سُنَّة الجزاء من جنس العمل سُنَّةٌ عامَّةٌ على البشرية كلها لا تُحابي أحدًا، ولا تستثني أحدًا وهي تحُلُّ وتنزِل بمن يستحقُّها في الوقت المُناسب في علم الله وحكمته فقد كان بين دعوة موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون وقومه ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالًا في الحياة الدنيا ربنا ليضلُّوا عن سبيلك ربنا نطمس على أموالهم واشدُد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم كان بين هذه الدعوة وبين استجابة الله لها وهلاك فرعون وقومه أربعون سنة كما ذكر ذلك المفسرون فلا تحسب الله غافلا عما يعمل الظالمون وقد يهمل الله وقد يمهل الله الظالمين وقد يمهل الله الظالمين المعتدين ولكنه لا يهملهم وقد يفرحون بقتل الأبرياء وسفك دمائهم ويظنون كل الظن أنهم أفلتوا من عقاب الله فتفجئهم سنة الله من حيث لم يحتسبوا أيها المسلمون إن هذه سنة الربانية تربي المسلم على التسليم المطلق لله الذي بهرت حكمته العقول وهي تؤكد على أن بني آدم كلهم لا يحيطون به سبحانه علما ولا يدركون أسرار قضائه وقدره وتدميره العجيب لأحداث الكون وقد يعترض بعض بني آدم ويسخطون وقد يشكون حينما يرون بعض أقدار الله. وكيف يرفع الله أقواما ويضع آخرين ويفتح أبوابا ويغلق أخرى ويعطي ويمنع ويبتلي ويعافي ويغني ويفقر ويكرم ويهين ويعز ويزل وأن لابن آدم أن يدرك حكمة الله وعلمه فيبن آدم يبن آدم إنك إن أسلمت قلبك لله وسلمت لأمره ورضيت بما قسم الله لك واشتغلت بما فرض الله عليك وتركت ما لا يعنيك أرحت قلبك وسعدت في حياتك وكنت عند ربك محمودا وإن لم ترض بما قسم الله لك وضيعت ما فرض الله عليك واشتغلت بما لا يعنيك أحاطت بك الهموم والغموم وأعرض الله عنك ثم لا يكون لك من الدنيا إلا ما قسمه الله لك، وكنت عند ربك مذمومة، فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا، يا ابن آدم، إن بينك وبين الله خطايا وذنوب، وبينك وبين الناس هفوات وهنات، فإن أحببت أن يغفر الله لك، ويتجاوز عنك. فأقبل على الله وتب إليه وتجاوز عن عباده وسامحهم فالجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا يا ابن آدم يا ابن آدم إنك مهما ظلمت واستكبرت وعلوت واعتديت وآذيت فلن تفلت من العدالة الإلهية وَإِنَّ رَبَّكَ لَبِلْمِرْصَادِ إِذَا أَخَذَ الظَّالِمَ لَمْ يُفْلِتْ فَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَّ يَبْنَ آدَمَ إِنَّ أَنْتَ بَرَرْتَ وَالِدَيْكَ وَوَصَلْتَ رَحْمَكَ وَرَحِمْتَ أَهْلَكَ وَعِيالَكَ وَأَحْسَنْتَ لِلْنَاسِ كَافَةً وَجَدْتَ حلاوة ذلك ورأيت جزاء صنيعك وَثُوَابَ وَإِنَّ أَبَيْتَ إلَّا الْعُقُوْقَ وَالْبَغِيَّ وَالْقَطِيعَ وَأَذَنَ النَّاسِ بِالْحَسَدِ وَالْحِقْدِ وَالْخُصُومَةِ فَأَعْلَمْ فَأَعْلَمْ أَنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمْلِ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا يَبْنَ آدَمَ مَنْ أَطَابَ مَطْعَمَهُ إِسْتَجَابَ اللَّهُ دَعْوَتَهُ ومن عزم على ترك الذنوب ذاق حلاوة الإيمان وأتته الفتوح ومن أصلح سريرة أصلح الله علانية ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد حسرة فقده فالجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا يا ابن آدم يا بني ادم انما هي اعمال يحصيها الله ويكتبها وسوف تقراها في صحيفه اعمالك وسوف تقرأها في صحيفه اعمالك يوم تلقاه فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه فالجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك احدا ثم صلوا وسلمو على سيد البشرية واهديها وسراجها المنير فإن الله عز وجل قد أمرنا بالصلاة والسلام عليه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلمو تسليما وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وسيدنا وقدوتنا ونبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الكرام الأبرار الأطهار وخص منهم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق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 اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح البلاد والعباد وجعلهم مفاتيح الخير مغالق للشر برحمةك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولجميع المسلمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا وارزقنا وجبرنا وارفعنا ولا تضعنا وأكرمنا ولا تهينا وكن معنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم منصرنا على من ظلمنا اللهم منصرنا على من عادانا اللهم منصرنا على من بغا علينا اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآلّه وصحبه أجمعين